ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واستقام على شرعه إ ل ى يوم الجمع والنشور عباد الله من ت أ م ل أ ح و ا ل الكثيرين من أ ه ل الدنيا حيث تستغرقهم الشهوات وتستهويهم الملاهي وتستحكم فيهم ا ل غ ف ل ة والملذات يغدون في لعب ويروحون في ضحك إ ن أ ع ط و ا ما شبعوا و إ ن منعوا ما قنعوا يعيشون في دنياهم وحركتهم قد جفت من مضامين ا ل إ ي م ا ن وعوالم الغيب و أ ش و ا ق الروح ضلت في الدنيا أ ف ه ا م ه م واختلت في ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة موازينهم تحسهم في م ا د ي ة ب ح ت ة لا ص ل ة لهم ب ا ل آ خ ر ة ولا بعالم الغيب رضوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ط م أ ن و ا بها غ ا ي ة مناهم اللذه ا ل ع ا ب ر ة و ا ل م ت ع ة ا ل ز ا ئ ف ة ف ذ ر ه م يخوض ويلعب ويلههم ا ل أ م ل فسوف يعلمون أ ف ر أ ي ت إ ن متعناهم سنين وجاءهم ما كانوا يوعدون ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون و إ ن هذه ا ل ح ر ك ة ا ل د ه ر ي ة ا ل إ ل ح ا د ي ة في العالم كله تلقي بظلالها على عالمنا ا ل إ س ل ا م ي ضعف تعلق الناس بالغيب وضعف يقين الناس في ا ل ا خ ر ة و ك أ ن ا ل آ خ ر ة أ م ر بعيد عند كثير من الناس ا ل آ خ ر ة ليست من أ و ل و ي ا ت ه ولا من أ ج ن د ت ه ولا جزء من تفكيره إ ن ه يعيش هكذا كما يعيش الناس دون رابط ورادع وضابط يرجعه إ ل ى الله عز وجل أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ضعف ا ل إ ح س ا س بالغيب وضعف اليقين ب ا ل آ خ ر ة ولذلك على كل مسلم أ ن ينتقل أ ح ي ا ن ا من هذه العوالم ا ل ص ا خ ب ة ا ل ل ا غ ي ة ا ل ل ا ه ي ة ا ل غ ا ف ل ة إ ل ى عوالم أ خ ر ى تذكره قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور ا ل آ ن زوروها ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ة رواه مسلم و ك أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يريد المسلم وهو يعيش في وسط ا ل ح ي ا ة ويمشي في مناكبها ويحيا مع الناس بجسده غير أ ن ه بين الحين والحين والفينه والفين يلتفت التفات إ ل ى عالم الغيب و إ ل ى عالم ا ل آ خ ر ة حيث أ ه ل القبور وعلينا أ ن ننتقل قليلا من عالم الهموم ومن دنيا المشاكل التي نعيشها إ ل ى أ ه ل القبور اللحود مساكنهم والتراب أ ك ف ا ن ه م والدود أ ن ي س ه م شربت ا ل أ ر ض دماءهم و أ ك ل ت لحومهم أ م و ا ل ه م قسمت وزوجاتهم زوجت وقصورهم و د و ر ه م سكنت بغيرهم الزوجات إ ل ى آ خ ر ي ن و ا ل أ م و ا ل إ ل ى الوارثين أ ف ح س ب ت م أ ن م ا خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش الكريم المؤمن يعيش في د ن ي ا وهو مرتبط ب ا ل آ خ ر ة وفكره في ا ل آ خ ر ة ويحيا ل أ ج ل ا ل آ خ ر ة ليس كحال أ ه ل الملاهي وكحال أ ه ل المعاصي الذين يعيشون في دنياهم ح ي ا ة أ ق ر ب إ ل ى ح ي ا ة الملحدين طعام وشراب و ل ذ ة و ش ه و ة ورقص وغناء ومجون وقليل من ا ل ص ل ا ة وقليل من ا ل ع ب ا د ة في مناسبات م ت ف ر ق ة إ م ا من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة و إ م ا من العيد إ ل ى العيد استحكمت ا ل غ ف ل ة في ح ي ا ة كثير من الناس الحديث عن الغيب من ثوابت اليقين ومن قطعيات ا ل إ ي م ا ن ولاسيما القبر نعيما وعذابا بعض الناس أ ص ا ب ه شد في ق ض ي ة عذاب القبر والعذاب القبر ثابت روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ي ه و د ي ة كانت تتسول فجاءت إ ل ى ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في بيتها فاعطتها ع ا ئ ش ة طعاما فقالت لها ا ل ي ه و د ي ة اعاذك الله من عذاب القبر ف س أ ل ت ع ا ئ ش ة رسول الله عن ذلك قال نعم عذاب القبر رواه البخاري ومسلم إ ن بعض يهود يؤمنون بعذاب القبر وبعض مسلمين لا يؤمنون بعذاب القبر وينكرونه ويصرحون ب إ ن ك ا ر عذاب القبر ليس في مجالس خ ا ص ة إ ن م ا في وسائل ا ل إ ع ل ا م ا ل م خ ت ل ف ة المقروءه و ا ل م ر ئ ي ة و ا ل م س م و ع ة وعلى صفحات ا ل صحف ا ل س ي ا ر و هم يحسبون من م ف ك ر ا ل إ س ل ا م والمسلمين و ي ه و د ي ة تقول ل ع ا ئ ش ة في الصحيحين أ ع ا ذ ك الله من عذاب القبر إ ن الحديث عن القبر مهم ب ا ل ن س ب ة للمؤمنين الذين إ ذ ا نظروا إلى القبور نظروا الى ق ب و نظروا ر إ ل القبور ب ع ب ر ة و ب ف ك ر ة يعرفون أ ن ه م ينتقلون إ ل ي ه ا في يوم من ا ل أ ي ا م وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر لما يلحد بعد والحديث عند ابن م ا ج ة في السنن فوقف عليه وجرت مدامعه صلى الله عليه وسلم نعم بكى النبي لما وقف على قبر لم يلحد وقال أ ي إ خ و ا ن ي أ ل ا لمثل هذا ف أ ع د و ا وهو القائل والحديث في الترمذي ما ر أ ي ت منظرا الا والقبر أ ف ض ع منه ما ر أ ي ت منظرا من المناظر ا ل ص ع ب ة على النفس إ ل ا والقبر أ ف ض ع منه كيف لا وعذاب القبر ونعيمه وسؤاله ثابت وواضح لكن كن ممن ينظرون إ ل ى الدنيا بعين ا ل ب ص ي ر ة ويتعمقون فيها نحن نعيش على هذه ا ل أ ر ض والذين ماتوا وتحللوا وصارت قبور كثير منهم بيوت ومساكن الذين ماتوا قبل آ ل ا ف السنين أ ي ن قبورهم إ ن قبورهم هي البيوت التي نسكن عليها وهي العمارات التي نشيدها نظر علي رضي الله عنه وهو يشرب من ق ل ة من فخار يشرب من ج ر ة ج ر ة فخار يشرب منها الماء نظر إ ل ي ه ا م ت أ م ل ا وقال كم فيها من خد أ ث ي ل وطرف كحيل هذه ا ل ق ل ة كم فيها من, طرف من, من, من خد أ ث ي ل خد ناعم وعين ك ح ي ل ة صارت ترابا وعجن العاجل التراب فصار فخارا وصار ق ل ة تجرب منها الماء هذا فكر السلف هذا فهم السلف في حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لبني النجار وهو على بغلته فحادت ا ل ب غ ل ة حتى ك ا ن ت أ ن تسقطه من على ا ل ب غ ل ة ثم قال أ ث م ه قبور هنا قالوا هذه قبور خ م س ة أ و س ت ة قبور ممن ماتوا في ا ل ج ا ه ل ي ة قال إ ن هذه ا ل أ م ة تبتلى في قبورها ولولا أ ن تدافنوا لدعوت الله أ ن يسمعكم بعض الذي أ س م ع قال زيد ثم, ثم استقبلنا بوته وقال استعيذوا بالله من عذاب النار قلنا نعوذ بالله من عذاب النار قال استعيذوا بالله, بالله من عذاب القبر قال استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فاستعاذوا قال استعيذوا بالله من ف ت ن ة الدجال وفي روايه ان هذه ا ل أ م ة ابتلى في قبورها فتنه ق ر ي ب ة من فتنه الدجال فتنة الأمة في قبورها قريبة في شدتها من ف ت ن ة الدجال وفي الصحيحين من حديث ع ا ئ ش ة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ هذا الذي تحرك عرش الرحمن لموته وفتحت له أ ب و ا ب السماء وشيعه سبعون أ ل ف ملك ضمه القبر ضم ثم فرج عنه ر ب ا ه البخاري ومسلم وفي حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يضم القبر المؤمن ضما حتى تتحرك ح م ئ ل العظم الذي ه ي حتى م ل البدن ح تتحرك حمائله وفي هذا دليل على أ ن عذاب القبر يقع على الروح والجسد معا و إ ل ا لما قال حتى اختلجت أ ض ل ا ع ه و ض م ة القبر ويعبر عنها أ ي ض ا ب ض غ ط ة القبر هي أ ن جوانب اللحد تجتمع إ ل ى بعضها البعض على الميت ترجع إ ل ي ه روحه ويحس ا ل أ ل م ببدنه ولو كان مصلوبا ولو كان في قاع البحر ميتا ولو كان في بطن سبع أ و نسر أ و كان قد حرق بالنار ف إ ن الله يجمعه ويذيقه من العذاب إ ن كان يستحق ويقلبه في النعيم إ ن كان يستحق إ ن كثير من ا ل أ ح ا د ي ث التي تجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعامل معها القلوب بشيء من الجفاء وبنوع من ا ل ق س و ة و ك أ ن ه لم يقلها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة ا ل ص ا خ ب ة ا ل ي و م ي ة قتلت فينا ا ل إ ح س ا س ب ا ل آ خ ر ة واليقين بالغيب أ ل م الم يقل صلى الله عليه وسلم لما وضع الميت, الميت في قبره سلوا ل أ خ ي ك م التثبيت فانه ا ل آ ن ي س أ ل إنه ي س أ ل لما يضعه الناس و أ ص د الحديث في البخاري أ ن ه ي س أ ل نعم ي س أ ل ت س أ ل ه ا ل م ل ا ئ ك ة و ي أ ت ي ه ملكان فيقعدانه يقعدانه بجسده ولكن الروح أ ح ي ا ن ا تكون في الملكوت أ و تكون في سجين وترجع أ ح ي ا ن ا إ ل ى الجسد لتعانق الجسد فيحس بالعذاب و أ ح ي ا ن ا تعذب ا ل ر وتنعم ح وحدها أو تنعم الروح وحدها و أ ح ي ا ن ا يجمع الله الروح والجسد إ ن ه يسمع قرع نعال أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ولوا عنه مدبرين وفي البخاري كلها أ ح ا د ي ث صحيحه وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إ ن ه ليتعذب عذابا يسمعه كل شيء إ ل ا البهائم في البخاري يتعذب عذابا من يعذب في قبره يسمعه كل شيء إ ل ا البهائم قف على القبور وانظر في أ ح و ا ل ه ا قال ثابت البناني رحمه الله كنا نشهد الجنائز فلا ترى إ ل ا م ط ر ق ا باكيا السلف لما يحضروا الجنائز مابتل قزول بيتكلم ب ي ه موبايل ولا زول بيتحد في ا ل م ق ا ب ر ولا زول ب ي ت و ن س ولا زول مولع س ج ا ر ة ولا زول مطلع الحق امسف مابتل قزول ز ي د ة في المقابر عندهم ك أ ن على رؤوسنا الطير في ق م ة الخشوع والوقار يتعاملون مع ا ل آ خ ر ة باليقين هكذا كان السلف يعرفون ق ي م ة القبر عذابا ونعيما نعم قال صلى الله عليه وسلم ا ل ك ل م ة التي تحفظونها جميعكم ويرددها ولكن أ ر ج و أ ن نرددها بنوع من الوعي واليقين والاعتقاد رواها الترمذي في جامعه قال صلى الله عليه وسلم القبر ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة أ و ح ف ر ة من حفر النار نعم والله لو انا متنا واسترحنا لكان الموت غ ا ي ة كل حي و ل ك ن إ ذ ا متنا قبرنا وبعده ن س أ ل عن كل شيء ي س أ ل الميت في قبره هذه النصوص ا ل ص ر ي ح ة وتعرفون ذلك القبر ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة أ و ح ف ر ة من حفر النار رواه الترمذي و ا ل أ ح ا د ي ث التي رواها السلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في القبور و في عذاب أ ه ل ه ا كثيره عن ابن عباس والحديث في الصحيحين قال إ ن صاحب هذان القبران يعذبان وما يعذبان في كبير و إ ن ه لكبير أ م ا أ ح د ه م ا فكان لا يستتر من بوله و الاستتار من البول لا يجعل بينه و بين البول ستارا أ ي لا يتحفظ من البول ف ي ي ص ب هذا من البول رشاش ه معنى لا ي س ت ف ر ويؤيد هذا ر و ا ي ة تنزه من البول ف إ ن ع ا م ة عذاب القبر منه كما رواه ابن خزيمه ة ت ن ز من ا ل ب وفي ل إ ن منه عامة عذاب القبر و ف ر و ا ي ة كان لا يستبرئ من بوله والتبرء من الشيء والبراء من الشيء الابتعاد منه وكان لا يستبرئ من بوله أ ي كان لا يبتعد من بوله أ ي لا يبتعد من ا ل ن ج ا س ة فبالتالي و أ م ا ا ل آ خ ر فكان يمشي بين الناس ب ا ل ن م ي م ة وهذا عذاب قبر لمسلمين بدليل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريد ووضع على كل قبر ج ر ي د ة من شق الجريد وقال يخفف عنهما ما لم تيبسا دل على أ ن عذاب القبر يقع للكافرين وهو عليهم دائم ويقع ل ل ع ص ا ة من المسلمين والفاجرين وهو ي أ ت ي ه م بين الحين والحين إ ل ى أ ن تقوم ا ل ق ي ا م ة و إ ل ى أ ن ت أ ت ي ا ل س ا ع ة عذاب القبر ع ق ي د ة ولكنها ع ق ي د ة ذات آ ث ا ر س ل و ك ي ة تؤثر في المؤمن تجعله يستقيم وينضبط يعمل ب أ س ب ا ب ا ل ن ج ا ة من عذاب القبر و ل ل ن ج ا ة من عذاب القبر أ س ب ا ب لكن قبل أ ن نتعرف على هذه ا ل أ س ب ا ب لنقف مع سلفنا كيف كانوا يزورون القبر وكيف كانوا يتاملون فيها وفي أ ه ل ه ا قال كميل ا بن زياد رجع علي رضي الله عنه من صفين ثم مر على القبور فقال يا أ ه ل الديار ا ل م و ح ش ة والمحال ا ل م خ ف ر ة والقبور ا ل م ظ ل م ة ا ل أ و ل ا د تقاسم الميراث والزوجات تزوجوا والدور سكنت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم أ ن ت م فرط سابق ونحن خلف ا لاحق ما خبر ما عندكم ثم التفت إ ل ى أ ص ح ا ب ه وقال لو نطقوا لقالوا تزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى لو تكلم أ ه ل القبور لقالوا تزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى وقف الحسن البصري رحمه الله على ج ن ا ز ة وضعت في لحدها فقال لرجل يقف عن جنبه أ ت ر ى هذا الرجل لو رجع إ ل ى الدنيا أ ي ع م ل صالحا فكره الزلده لو دخلوا في ا ل غ ب ر ما حسب أ ي ح ا ج ة غسلوا وكفنوا وصلوا عليه وشالوا و ا ل د والميت كما في البخاري يتبعه ث ل ا ث ة ماله و أ ه ل ه وعمله يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله و أ ه ل ه ويبقى عمله وهذا صحيح هذا الحديث طولنا ماسمعناه حديث في البخاري لكن الناس زاتو ما ل ا ج ن و ك ي ت س م ع و ه يسمعوا م ت ن حتى لما ن ج ل ا ل ج م ع ة ما بيسمعوا ا ح د زيدي في ا ل ج م ع ة التي هي للتذكير لا يسمعون مثل هذا الكلام لا إ ذ ا ع ة لا تلفزيون لا ف ض ا ئ ي ة إ ل ا القليل نور في ركام من الظلام يعيش المؤمن ليسمع الخير إ ل ا نتفا يسيره و إ ل ا نذرا قليلا والباقي كل ملاهي وحيا ص ا خ ب ة وغنا ونوادي وموسيقى ولعب و ر ق ص و ك و ر ة واستادات القليل هو الذي يتذكر ا ل آ خ ر ة قال الحسن البصير رجل أ ت ر ا ه لو رجع إ ل ى الدنيا أ ي ع م ل صالحا باقلك بعد ما دخلوا فدل حد الله قوه مقلوه اخر ف ر ص ة أ ر ج ع ب يعمل صالح قال يعمل صالح يقينا مؤكد قال له الحسن البصري إ ن لم يكن هو فكن أ ن ت هو ما عنده ف ر ص ة لكن أ ن ت عندك ف ر ص ة ما أ ن ت شفته خلاص خذ نفسك محله بس اعتبر لما انت لما تشيع أ ي ج ن ا ز ة و ت ج راجع اعتبر نفسك ميت د خلاوه تلاحق وقوى مغل ارجع تاني انت م ت أ ك د ان الزول دا لو قام ب يعمل صالح اي طيب هو ما قام أ ن ت واقف على ح ي ل ك أدي خليك ما تعمل صالح شو؟ كلام بتاع السلف ما عندهم م بتاع ع شنو؟ قال ق هاني م وكان ل والحديث الترمذي قال عثمان عند وعند ماجة ابن و عثمان رضي الله عنه اذا ل ل ه عنه إ نظر إ ل ى القبور بكى أ ك ث ر مما يبكي من ذكر ا ل ج ن ة والنار فلما سئل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر أ و ل منازل ا ل آ خ ر ة ف إ ن يسر ف إ ن نجا فما بعده أ ي س ر و إ ن لم ينجو فما بعده أ ش د منه معنى القبر ده ما زي الملحدين ت خ د و ا يبقى تراب ويتحلل والموضوع ا ن ت ه ي ما في عذاب وما في سؤال في ناس جاهلين ل ل م و ض و ع كده يقول لك اخركم تراب آ خ ر ة ما ك م تراب هذا عالم البرزخ الغريب الجنين في رحم أ م ه يرى أ ن الرحم أ و س ع من الدنيا ل أ ن ه لا يعرف إ ل ا الرحم تلقاه متسبس إ ل ا يم الرجل ا ل ر و ج ر يقول ه تعال ماركين تعرف هو قايل نفسه المحل الذي ك ا ف ي ا ب يجي يلقى دنيا و ا س ع ة طيارات س ف ن وبحار وهواء وب... وبيوت ك ب ي ر ة و ي ب د أ يتنقل في الدنيا لما ينتقل إ ل ى القبر يجد أ ن ن س ب ة الدنيا إ ل ى القبر والبرزخ ك ن س ب ة الرحم إ ل ى الدنيا ما في ع ل ا ق ة ذاته الرحم ر ح م م ر ة و ا ح د ة ب ا ل ن س ب ة للدنيا دي مش ضيق الدنيا ب ا ل ن س ب ة ل ح ي ا ة البرزخ أ ض ي ق من الرحم ب ا ل ن س ب ة للدنيا الدنيا دي كلها ض ي ق ة إ ذ ا عاش في قبره م ن ع م ة وروى ا ل إ م ا م مسلم اخواننا شوفوا الكلام ده كله عن رسول الله أ ن ا والله بستغرب زول يمر على ا ل ح د ي ث ك ل ه ويقول لك ما في عذاب قبر كيف ما في عذاب قبر هو يريد أ ن يقيس ا ل قوانين الجسد في الدنيا على ذات قوانين الجسد في ا ل آ خ ر ة يقول لك لكن الزول ح ر ق و لينين خ ا ت ن و ا في المتحف لا في ملايكه س أ ل و ا لا في في جزاز لا الجزاز تكسر ما قالوا يدقون دول ا غ ب ر لا كورك يا أخي ي اخي م ا معقول د ه عالم و د ه ك عالم أ ن ت لا تكاد تعرف ما يدور في رحم ا ل م ر أ ة د ه عالم تاني قدام عينك إ ل ا بموجات ص و ت ي ة ما بتعرف الحاصل ج و ا شنو لا تعرف الحاصل في عالم الغيب في عالم تاني اسمه ا ل ا خ ر ة ا ل ا خ ر ة لا تقاس بمقاييس العقل الصراط أ د ق من ا ل ش ع ر و أ ح د من السيف عليه الأو... ويسير عليه ا ل أ و ل و ن و ا ل آ خ ر و ن الصراط ده أ د ق من الشعره انت تصوروا ت خ ي ل و يعني إ ن الحجر لا يلقى من على شفير جهنم فيهوي فيها سبعين خريفا لا يدرك لها قعره ت د ن الشمس من الخلائق مقدار م ي ن منهم من يلجمه العرق الجاما واحد جنبه العرق ما يلجمه انت ده ا ل ت ق ي ز ا ل ا خ ر بالدنيا اثنين واقفين في ا ل ق ي ا م ة واحد غايص في عرقه والثاني في ظ ل ده ا ل ت ق ي ز ده بقوانين الدنيا د ا ئ ر ح ا د ة هذا إ ن ك ا ر لما هو معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة والله أ ن ا أ س ت غ ر ب يا أ خ ي أ ح ي ا ن ا ا ل إ ن س ا ن يكون نائم ويرى كابوس مزعج ي ت أ ل م أ ل م شديد والذي بال والذين بالقرب منه وهو نائم لا يعرفون عذابه ونعيمه واحد يكون نائم يحلى منه في ا ل ج ن ة انت قاعد جنبه إ ل ا يحكي ل ك لكن لا تكون ح س ي ب أ ي حاجه مغمد عينه طيب إ ذ ا كان النوم اللي هو جوه الدنيا ل س ه ما طلع ممكن يحصل له هذا فكيف ب أ م ر ا ل آ خ ر ة ممكن الينين يكون قاعد في ب ت ر ي ن ا بتاعت جزاز و ب ت ع ذ ب عذاب ما يعلم بولا ل ل ه و ا ل ن ا شايفينه كده ل ي ن ي ن مغمد عينه وراقد شنو يعني ياخي ربنا قال عن فرعون وهم في غرقانين في البحر ق ا ل ان ل ا ر ي ع ر ض و ن علي ه ا غ د و ة و ح ش ي ة ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا ع ل ف ر ع و ن أ ش د العذاب و ق و ل يوم تقوم ا ل س ا ع ة دل على أن ان ل ا ر ى لتي ي ر ض و ن علي ه ا ق ب ل قيام ا ل س ا ع ة أ ي بعد موتهم وهذا عين عذاب القبر وعين ح ي ا ة البرزخي التي نؤمن بها إ ي م ا ن ا قاطع ا كثير من الناس ل ل أ س ف الشديد اهتزا في صح مسلم من ر و ا ي ة ا ب سلمه لما دفن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب ا سلمه قال اللهم افسح له في قبره مد بصره ونور له معناه منور ما القيم رحمه الله في بغداد قصة مشهورة بعض يكون يخوانا أحيانا ينقله الدنيا أحيانا ابن القبور الله قال الله بغداد أهل في في في يحصل قبر قصة إلى قال و أ ن ا أ س م ع هذه ا ل ق ص ة منذ ان كنت صبيا فيها حداد جاءه رجل بمسامير جاءه بمسامير عرض المسامير على النار ي ط ل ق ه ا ب ا ل م ط ر ق ة لا تتغير أ ب د ا في ص ل ا ب ة م ح ي ر ة مسامير يشيله ي د خ ل ه في النار لحد ما تذبح م ر ه يدقها ما تتعوج ي زي ما هي نادى الرجل الحداد قال لي من أين هذه؟ قال أين من هذه وجدتها بس اصر عليه و ض غ ط ه قال لقد مررت بجمجمه ميت. جمجمة زول ميت قال وجدت فيها هذه المسامير المسمار يعني طويل لكن عنده سنتين عنده طرفين قالت اردت أ ن أ ن ز ع المسامير ف أ ب د كسرت ا ل ج م ج م ة كسر ا ل ج م ج م ة وطلع المسامير المسامير دي دقوها لازوده في راسه دول ا غبر راكش ا ل م ل ا ي ك ة دي مسامير ملايكه في بعض الاحاديث في مستدي ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن بعض الناس يضرب عليهم المسامير هكذا بالمسامير, بالمسامير. الجس ا ل ج م ج م ة دي لما طلعت مسامير م ا د ي ة يعني الناس اللي ي ورون ح ا ج ة زي دي يعني اللي ي ورون ح ا ج ة م ا د ي ة في عذاب القبر يخي ا أ قال ولو سمعوا لصعقوا ان هذه ا ل أ م ة ابتلى في قبورها ولولا أ ن تدافنوا لدعوت الله أ ن يسمعكم بعض الذي أ س م ع يا سلام القبر صح نعيمه وعذابه هذا اعتقاد أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الراسخ أ ن ه م اذا ماتوا سئلوا وفي القبر عذبوا او نعموا ونعوذ بالله من عذاب القبر ونستعيذ بالله الواحد ا ل أ ح د من عذاب القبر ونسال الله جل وعلا أيما ان يقينا عذاب القبر و أ ن يجعلنا من المنعمين فيه إ ن ه ولي و ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه لهذا القبر منجيات أ ب ا ن ه ا لنا الشرع ل ن أ خ ذ بها فننجو من عذاب القبر و أ و ل المنجيات الدعاء و ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالله من عذاب القبر دبر و كل الصلوات ا ل م ك ت و ب ة وما منا الا وهو يردد بلسانه دبر كل ص ل ا ة اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من عذاب القبر اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من عذاب جهنم اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المحيا والممات و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المسيح الدجال ثابت عقب كل ص ل ا ة ل أ ن ا ل أ م ر يشكل هاجسا ب ا ل ن س ب ة للمؤمن القبر عذابه ونعيمه هاجس ب ا ل ن س ب ة للمؤمن تقول ع ا ئ ش ة والحديث عند ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة ض غ ط ة القبر لو كان أ ح د ناج منها لنجا منها سعد بن ع ب ا د ة سعد بن معاذ لو كان أ ح د ينجو من ض غ ط ة القبر لنجا منها سعد بن معاذ الذي ورد في الصحيحين أن عرش الرحمن اهتز السماء فتحت أبوابها يوم أن مات وصعدت روحه والروح إذا صعدت زفتها الملائكة وفي كل في يوم وفي ورد وأن وصعدت روحه عرش صعدت فتحت أن أن ل سماء مقربوها يشيعون الروح إ ل ى السماء التي بعدها هل تتخيل هذا تخيل أ ن هذه روحك و ا ل م ل ا ئ ك ة تشيعك وتسلمها إ ل ى السماء الاولى وهل السماء ا ل أ و ل ى يحملون روحك يشيعون تشيع زي ما الناس ب ش ي ع و ن يمشوا ولو ماشين يشيع روحك نحن لا نكاد نتصور هذه ا ل أ م و ر هي ب ع ي د ة عن أ ذ ه ا ن ن ا ب ع ي د ة عن تصوراتنا بعيد عن يقيننا ولذلك لما ر أ ي ن ا الناس يلهون في القبور في المقابر يلهو يضحكوا و يمرحوا و ي ه ز ر و ا في المقابر ينكتوا يقولوا ا ن ك ا ت في المقابر شيء عجيب والله شيء عجيب أ ب و الدرداء كان يخرج من الحي و يذهب إ ل ى القبور و يجلس ثم يرجع يقال له يا أ ب و الدرداء تذهب الى القبور كثيرا قال أ ج ا ل س أ ق و ا م ا يذكرونني معادي و إ ذ ا غبت عنهم لم يغتابوني قال ب ق ن د ب مع ناس بفيدوني وما في زول ب ن د م ب و ر ا ك نهائي زول فيهم ب ن د م ب و ر ا ك زول فاضي ما في ه محل ا ل نظم محل ا ل ف ض ة هنا محل ا ل ناس ما عندهم شغل في الدنيا لكن في ا ل آ خ ر ه بس ب م ش ي سلم علوم ياخي يا كان النبي عليه ا ل س ل ا م يزور القبور يزورها قصدا مش في ج ن ا ز ة ما هو زول بيمشي المقابر لما نشيع ما في أ ي ميت براه يمشي عدي يركب يمشي المقابر يقف ده وين ده حسا هو ذات المقابر ما عنده ق ي م ة ل أ ن ه بجي ا دكاكين وعمارات ومحلات ب ج ا ي ا ل أ ث ا ث ا ت ا ل ف خ م ة فاتحه على المقابر طوالي طرف المقابر على ا ل ظ ل ط دكاكين في صف ي أ ج ر و ه ا للناس ل ت ج ا ر ة عشان يصلحوا ا ل م ق ا ب ر فقدت حتى القبور قيمتها السلف عندهم في النظر إ ل ى القبور فهم ابو العتاهيه يقول هذه قبورنا ت م ل أ ا ل ر ح ب ة أ ي ن القبور من عهد عاد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم ا ل أ ض ا د ودفين على بقايا دفين مذ قديم ا ل أ ز م ا ن و ا ل آ ب ا د خفف ا ل و ط أ ه لما تمشي في ا ل و ط ما تتكبر فما أ ظ ن أ د ي م ا ل أ ر ض إ ل ا من هذه ا ل أ ج س ا د سر إ ن استطعت على الهواء رويدا لا اغتيالا على رفاه العباد تتكبر في عضم تمشي في عضم متكبر لك في في أيه عظم عظم وعطاء ن ت ماشي فيها تخيل إ ن ه في يوم من ا ل أ ي ا م قبل أ ل ف ي ن س ن ة كانت قبور ما اقول لك ا ل ب ج ر ا و ي ة وناس كوش وين د ي الحسا قبور وين مغابر ذات وين ما و ط ا م و ج و د ة بالتالي السلف كانوا ينظرون إ ل ى القبور بعين ا ل ع ظ ة والاعتبار قال الشافعي رحمه الله تالله لو عاش الفتى شاب ج ل ب من عمره أ ل ف ا من ا ل أ ع و ا م مالك أ م ر ه زوال عاش أ ل ف س ن ة ما عنده أ ي م ش ك ل ة تخيل أ ل ف س ن ة لا عين وجعته لا أ ض ا ن ه لا ركب ن ض ا ر ة لا عنده ضغط لا عنده مرض الف س ن ة متنعما فيها بكل ن ف ي س ة م ت ن ذ ذ ا فيها ب ن ع م ة عصره لا يعتريه السقم فيها م ر مرة كلا ولا تدري الهموم بفكره ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أ و ل ل ي ل ة في قبره لو تنعمت كل النعيم أ و ل ل ي ل ة في القبر م خ ت ل ف ة لما يضعك الناس ويودعونك ا ل ر ف ا ت جيرانهم اهل القبور واللحود مساكنهم والدود أ ن ي س ه م والله سبحان الله ا ل ر ا ج ي ن كثير يحكينا الواحد ب ح س ان ه قلبه ذاته قاسي ا ل ر ا ج ي ن كثير و ا ل م ن ت ظ ر ن كثير و يا اخي الجنازه ة الاحاديث حديث ا لما تكون الحياه ص ا خ ب ة و يجيبوا لك كلام بتاع آ خ ر ه انت بتستغرب ا ل ج ن ا ز ة اذا احتملت شالوها في البخاري ان ك ا ن ا ل صالحه تقول قدموني قدموني في البخاري ك يمكن ينكروا لك كان ل يقول يخل الميت الطالحة قالت ا زيدا ما ما يا ويلها م سمع سمع أين نو أن نو وإن ت ه ذ و ن بيها ب في ا ل وفي مسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الميت إ ذ ا خرجت روحه ر أ ى مقعده من النار أ و مقعده من ا ل ج ن ة مش مرضت روحه وناس ا ل عملوا لسا غسيل ما غ س ل و ا وراجل فردت ذي يكون شاف محلته هناك في الجنه او محلته في النار ن هل هي انتقائل حياه ا ح ق ي ق ي ة القبر ليس ن ه ا ي ة يقول لك إ ل ى مثواه ا ل أ خ ي ر ما مثواه ا ل أ خ ي ر هي دار ا ل ب ر ز خ هي ح ي ا ة ا ن ت ق ا ل ي ة كما انتقل من الرحم إ ل ى الدنيا ومن الدنيا إ ل ى القبر ينتقل من القبر الى القبر إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار فبالتالي الدعاء أ ن يعيذك الله من عذاب القبر إ خ و ا ن ن ا والله في حاجات حصلت ا ل ص ح ا ب ة رواه ابو أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي رواه الحديث في ا ل صحيح مسلم أ ن النبي سلم سمع صوتا سمع ص و ت حتى ا ل ص ح ا ب ة سمعوا صوته قال هذه يهود ي ع ذ ب في قبورها أ ص ل العذاب ده عذاب القبر ده ونعيم ده خليك مؤمن ما تقبل مزعزع أ ق ط ع شك في عذاب قبر وفي نعيم وفي سؤال وفي منكر وفي نكير ورد هذا ب أ س م ا ئ ه م في الحديث الصحيح ينبغي أ ن يكون اعتقادا راسخا في قلبك ت س ت ع ي د من عذاب القبر ثانيا ا ل ت و ب ة النصوحه تتوب إ ل ى الله أ ي حاجه بتعمله انت اخوانا س م ع و ا اي زول فيكم جوه ن ف س ه عارف وهم قصرون وهم قصرون ي ما في زول كامل فينا كلنا مقصر وفي بعض الجوانب الناس لا, يعلموا لا يعرفونها فيك أ ن ك مقصر فيها يرون فيك الكمال ولكنك أ ن ت تعرف في دواخلك أ ي ن أ ن ت مقصر ما قصرت فيه من أ م و ر استقم وارجع منها ثالثا من المنجيات من عذاب القبر بعد س ل ا م ة المعتقد و ص ح ة الاتباع ك ث ر ة ذكر الله ل أ ن ه ينجي ك ث ر ة ذكر الله ينجي من عذاب القبر ما في ذلك شك رابعا صحح ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير أ ن ق ر ا ء ة ص و ر ة الملك تنجي من عذاب القبر ص و ر ة تبارك وفي بعض الروايات قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اسمها في ا ل ت و ر ا ة س و ر ة الملك شفت تبارك هذه في, في التوراه جت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا ثلاثين ا ي ة ا ل ب ق ر ا ه لا ي ع ذ ف في قبره خامسا الموت في سبيل الله البموت شهيد في سبيل الله لا ي س أ ل في قبره ولا يعذب ولا يطم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في, في الترمذي كفى ب ب ا ر ق ة السيوف فوق ر أ س ه ف ت ن ة ومن كان مرابطا في سبيل الله في صحيح مسلم أ م ن الفتان الرباط في سبيل الله تكون مرابط حال الثغر من ثغور المسلمين ولكن أ ي ن تحرس ثغور المسلمين وثغور المسلمين يحرسها الكافرون يحرسها الكفار وين تمشي العراق يعني عشان الشيع ة يقتلوك ولا كيف انت عارف كمشط ي العراق ت ج ا ه د جيش المهدي بيقتلك قبل ما امريكا تقتلك تناقض عجيب هذا العالم يعيش تناقض عجيب عبدالعزيز الحكيم في, في, في العراق يستقبل في البيت الابيض في واشنطن وحسن نصر الله يلعن ويسب أ م ر ي ك ا و أ ح م د نجادي كذلك و ا ل ف ك ر ة و ا ح د ة والدين واحد والمنهج واحد فغور المسلمين و ي ن حسن قال, له قال واحد دارك مرابط ترابط و ي ن يعني وريني اين المر... الرباط في سبيل الله تكون قاعد في ثغر من ا ل ص غ و ر ما قتال الكفار ممكن يجو وممكن ما يجو وانت تخلي أ ه ل ك وتكون حارسا محل ذي إ ذ ا مت ت أ م ن من الفتان ومن مات في ل ي ل ة ا ل ج م ع ة أ و نهارها أ م ن عذاب القبر ولم يسال صححه ا ل أ ل ب ا ن ي كذلك في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة وبالتالي هذه منجيات واخرها الابتعاد عن أ س ب ا ب عذاب القبر القبر عنده أ س ب ا ب الزنا أ ك ت ر ناس ب ع ذ ب و ن في قبور الزنا و أ ك ل ت الربا والكذابين كما جاء في حديث جابر بن س م ر ة في البخاري الرؤيا التي راها وكانت س ل م و لاناس في عالم البرزخ قبل يوم ا ل ق ي ا م ة أ ك ل الربا والكذب والزنا زايد ا ل ن م ي م ة و ا ل غ ي ب ة وعدم التنزه من البول ا س ت ن ز ه من البول ف إ ن ع ا م ة عذاب القبر منه كما جاء عند الدار ق ط ن ي رحمه الله فبالتالي تبعد من ا ل أ س ب ا ب التي تعذبك في القبر و ت أ خ ذ ب أ س ب ا ب النجاه تكون من الناجين أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يرحمنا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ويوم العرض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 اللهم إ ن ا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إ ن ا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم اجعل في قبور الذين ماتوا من إ خ و ا ن ن ا النور والضياء اللهم اجعل في قبورهم النور والضياء اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض ا ل ج ن ة ولا تجعلها ح ف ر ة من حفر النيران واجعلنا كذلك إ ذ ا قلنا إ ل ى م ا آ ل و ا إ ل ي ه يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه م ولا تفتنا بعدهم وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم